لآن لا لا م ل س و ع ه ا ل ن ا ب ر ا ل ح م د للعلوم ه ا ل ن الاسلاميه ر ح م ل لفضيله ا ل د ا ف ل م ا ك ت ب ع ل ي ه ل ف ب ي ل ه ل ك ت و ل م ح د راتب ا ل ن من شرب منه فليس مني ومن لم يطع عنه ف إ ن ه مني من الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليل منهم فلما جاء you、mm -hmm. م ف س و ع ه ا ل ك ن ا ل ل ه هو ف ض ل ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن